Ani <تصفيق> <تصفيق> احمد الله inni s'audei Min d'uni dàri nàri barudi Wibgà wotnà d'r-re-la-o-tàr Yà la, yà la, yà l'éllit allà Yà la, yà l'éllit allà Yà la, يا لا تدعين جينا ندوس ندوسه المتبرجله والروح شلنا على الامتانه احمدوا الله السعودي من دون ادرينا البروج يبغى وطننا دره الله ما عليك اخلاف للموت ما جينا عشان انخاء وفع في ساحة الميدان يلال يلال يلال يلال يلال يلال يلال يلال يلال يلال يلال يلال يلال عشانك مدفعوا دباب وانثارت الهيجة معاك بياك ما يقربك يا موطني خوار انا احمد الله من دون دالي نار بارود يبقى وطن بذرة الاوطان ما إلا نجي لك بالنصر يا دار والله على عزك نموت احرار يا موطن الاسلام والإيمان يا لا يا لا, لا يا, يا لي لي تركي وحدنا من عقبي ما كنا وما كنا والحكم إلى الله والجميع أخوان هنا أحمد الله وحبني سعودي من دون يبقى وطنى درة الأوطان واليوم حن في أمان وخير والحمد إلى الله ولي التدبيل منشي سحبل وبل الهتان يا لا يا للا يا للي الله يا لا يا للا لذلي الله يا دارنا بل عز معموره في ظل قايدنا أخو نوره رفاء المواطن قايد الشجعان A l'Aحمid Allah ibn iyis hudin mn dun